أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح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 والله بكل شيء صب علي في صب العذاب على, على, على من ثب الأصحى صب العذاب على من ثب الأصحى جمور العلماء ذاكي لأنه من ثب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتب وأجمع العلماء إجمع أن من اتهم الصحابة بالكفل أو بالنفاف او طعن في عدالته او في دينين. يكون كافرا مستدا مرس من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله محمد الله وبركاته وسلم الأسليم والتفين وعلى الله وعلى في باب الثاني من اتابة الصلاة من السجاة الإمام المسلم والتعالى هو ذلك الاستحباب التضارج الكبري بشدة الحربي لمن يومنا بني فينا الجماعة فيه فردانه أبقى في طريقته وخلاصة الحكم الإمام الاستحباب وأنه الرقص وذلك بشدة الحربي اما اذا كانت المسجد مكيف ومغمل على لا شك ان الصلاه اول عندنا هي المحضره لله على وجه فاليوم دوم الامر الى حال النبي عليه الصلاه والسلام دفع عن المصلي شده الحراره لأنه إذا اشتغل حفظ عن الصغير الصغير فإن هذا يسلمه المشوع فعمل الشارع الحكيم حرصا على أن تكون صلاة المصري تامة المشوع بعيدة عن التشويش ولذلك إذا حضرت إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فالداو بالعشاء إذا كان إسان له نجمة الطعام ولا يستطيع أن يمشي بالصلاة وهو جائع فيبطل حاجاتهم من الطعام ثم يمشي بالصلاة لا يصلي وهو يدفع الأخبتين يمشي يبطل حاجاتهم من مضائف وغولف ثم يأتي إلى الصلاة فالتهي إذا طرق طرق التدور إذا صلى صلى لكشور لا يكون خطرهم الشواشة كذلك لا يصلى إلى ما ينهيه بصلاة ومشؤوله بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى كساء في أعلامه خميلة في أعلام. ومع ذلك قال ألهبنا أنفا على الصلاة جنبوني إياه كل هذا حرص من الشارع الحكيم أن صلاة العرب تكون دارما كامل إذا قام نظرة في موضع سجرين لا يرتفق يمنة المنزل واعلم أنك إذا قمت في الصلاة فإن الله سبحانه وتعالى ينصب وجامك قبل وجمك فإذا انتفدت الله فمن هذا وغيره دوم الفقهاء عن الباب بابس إحبابي يطلب برود الجنة يشد الحرارة وذلك عندما يعني يوضي كثير من وقف الصلاة كان هذا كما قلت لكم بزمان اول اما اليوم مكيفات المساجد او المساجد مهيئة موقفة لهذا فإن الإنسان يصليه في بداية الله في بداية الوقيت قال حددنا القتيبة بنسان من الذي يقرح حددنا قال حددنا ليكا لا يبني إلي ساعد أبو الحالي كنت محمد بن رمح فجين فالأخضرنا اللي عن ابن الشهاب الزهد عن ابن المسيق شوف دنانير تعدها عدًا نعم هكذا السليد الصحيحي رجالها كالدنانير تعدها عدًا كأنما تعدها عدًا واحد اثنين ثلاث إنما تنشي بقى ذكره قلتهم بوضعات تجد المصائب والبرومات فوله اه قرب الحديث الصحيح دعك شوف الاسباب اللي بنكتب المواضع ما اضلم نعم سلاسل مجهول او سلاسل مكذوبين ومفترطين والضعيف الى اخره في النظر الى السلاسل هذه الذي تقرا بها انت مستريح البال وساكن وطمئن النفس فلاقت الام الصحيحين بالقوى أمر الزمانة خلقت أم صاحب الحر ثلاثة سنين مثل نجوم السماء لها بدون كمثل الشر أمي فار عن ابن المسيد محمد المخزون سعيد المسيد سعيد التابعين إذا قيل من من في العلم سبعة أم حر روايات معنى العلم ليست بخارجها وقال عمر بن عبد الله عروة القاسمي سعيد بن قال واني سلمة بن عبد الرحمن عن ابي علي انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا واطلبوا انبردات اطلبوا, أطلبوا انتصار الحر نعم فإن شدة, فإن شدة الحر من فيح جهنم من تفرة حر الجهنم جاءت للشعبة ولذلك كان لها نفسين نفسا في الشتاء وشد ما تجدون من الزمنرير ونفسا في الحر وشد ما تجدون من الحرور شدة الحر وفيه إثبت أن الجنة من الآن مخلوقة لا كما يقول الجنة من ابن صبوان يقول الجنة ليست الجنة والنار مخلوقة ليستها بمخلوقتين الآن ونقول عقيدة أرسل الجماعة الجنة والنار مخلوقتين الآن لا تفنان أبدا ولا تبيدا الله الجنة عيدت للمتقيمة وقال في النار بعيدة لكثيرين بعيدة لكثيرين والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعوى أقرب إلى أحدكم من شراك القرب هذا يدل على وجودها وَالْنَارُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْنَارِ إِيهِ مِثْلَ ذَلِكَ هذا كم حديثة صاحب الكشف هذيك بنت هذيك مال الصحابه رضي الله عنهم هذيك من عنه ملعن ان شاء سيد حسين وسالم ابو بن عبد الرحمن تمام ومن عنه زوري عز تدري ومنعت زوري الله يحفظك انتب من حفظ المدن؟ ها اندرسك؟ من حفظ المدن؟ اذا قال صلى الله عليه وسلم اذا اشتغل في العرب فأجريك على الصلاة وعين حدة من شكل احجان فيه المراد الصلاة صلاة الضفن العصر ما فيه العصر ما الحر انكسر ساعة العصر معناه؟ طب المغرب ما في المغرب ماكه إبارة في الفجر ماكه إبارة الحرب يكون في سد ما يكون في الضغيرة معنا يا إخوة المراد الصلاة الصلاة الضغر فإن شدة الحر من فيح الجهنم طيب قالوا حدثني حرمالة يحيى العلماء طبعا تكلمه يقول كم قدم لما يمكت الشخص لكي يصل للإبارة؟ هل ربع الوضع؟ هل كرة الوضع؟ هل نسل الوضع؟ فيختلف العلماء والراجب من هذا أن هذا يختلف باختلاف الأماكن والمواسم لأنه طار المواسم النهار طويل وطار النهار قصير فيختلف الوضع العبرة هل جاء الإبراج أم لا؟ هل تحقق الإبراج أم لا؟ وهل المرأة في بيتها تبت؟ نعم هم. بل إذا كان أيضاً في بيت شد الحرب إذا كان في بيت شد الحرب كذلك تبت من يصلي بميته بعض الأعضاء يفعل بهذا برسا يعمل بهذا قال وحددنا لي حرملة ابن يحيى قال أفضلنا ابن وحدة عبد الله ابن وحدة محمد القطير بسر قال أفضلنا يونس وبن يزيل لين أن مسمو بن شهاب لو عرفتم مرادف عند... عيده عيده حسن بن محمد بن, مسلم بن الله عبد الله بن عبد الله بن شهاب بن الزهري ابو بكر طبق على جملتي واقاله قال طلع طلع قال ابو سلمى فسعيد بن المسير انه ما سمع ابا هريره يقول قال رسول الله إن شاء الله وعليه السلام لبن إيسا وأن قال الحديث مرتبط عليك قال وحددني مارون بن سعيد أي عمر بن سواد عبد بن قال عمر أخبرني وقال الأخوان حسدنا بنهاد قال أخبرني عمر من عمر يا إخواننا محجم عند الجهدي هل أخير هيا نفرس قليلا وليه وليه نفرس قليلا عشم ونبوض انبوض عند من؟ عند صاحب علي سر وليه اللي علي سر وليه يسر وليه ووصر عمر بن الحارف المسلم كبير القراء المسلمين قيد عندكم سفيان بن عن عمرو عمرو بن دينار سفيان بن عمرو عمرو بن دينار شعبه عن عمرو وعمر, شعب عمر وعمر بن مرره المراد الجمل كنتم إذا مشيتم إلى كتاب سرع العلم للشيد مصطفى العلوى بلا الله في الأول في الكتاب تجدون فوجه معنا؟ كأول كتاب كتاب شرع العلم للشيخ أول كتاب مائتين فائدة في الإسناد والرجال مائتين فائدة حرين بنا طباب العلم أنه لم ما نخليها استيقشة بعدين نين دم تروح منين عودت نين دم على كيف كتاب شرح العلن للشيخ موجود الملزمة أيضاً اللي جمعها أحمد الله بالشيخ محمد الصمال المدرس في الحرم المدني كذلك مع مطبوع ملزمة في الأسانيد والرجال هوائك في الأسانيد والرجال يقول لك من عمر هذا إذا ذكر في الموضع الثاني من عمره في الموضع الثاني من عمره موضع الثالث من عمره وهكذا ما حد يشي ضايع الحركة انه يحتاجها من فترة وصفه طيب ابو محمد عبد الله بن واهب عن عاقب وعمر بن الحالق المسجد الى من يذكرنا بهذه المتواجد الثلاث عنده مرام سفيان عن عمره وعمره شعبه عن عمره وعمره ومن سفيان الراجل في خير والله مش كل خير قلت سفيان لان ذاته يما ذاته بتنسى المعلومه يكون في عون سفيان هذا هو ابنناينا ليس مستوي الدم ها سفيان فضل عمرو وعمر بن عمرو وعمر بن عمرو بن وعمر بن الجمل الوادي الذي رميه بالرجاء ها وموقع عن عمرو وعمر عمر بن حارث كبير القراء المصريين في زمان فرج الله بك نرجع يا اخوان يقول حدثني ابن قال عمر حدثني. قال حضرنا عمرو ان بن عبد الله حدثه عن مصعب بن سعيد وسلمان الازر عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرارا عنه أنا أسألكم سؤال الحديث اللي انا قرأنا ذلك هتصنفوه في الحديث القولية أو الفعلية القولية زميل إذا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة قولتكم زي يجري والطول أنتم من عندكم إِنَّمَا الْأَعْمَالُهُ بِدِيَّا وإِنَّمَا الْكُلِّ يُرِيِّنْ مَنَوْهُ من حمل عليه السلاح فليس مني ها نرجونا فليس فليس مني ها اذا, إذا دخل الرجل فلا يجلس حتى يصلي ركعتين معلومه اذا قال قال الرجل او جاء يوم القيام مكتوبة بين عينيه آية من رحمة الله تشركوا بحليل واحد جاله صحيح واحد جاله ضعيف اختلفوا العلم الصواب انه حديث ضعيف معنى والله لكم ضعيف ها الحديث اخر لا يقول واحدكم حتى يكون هواة تبع صحيح ولا ضعيف أنا أتكلم على الأسانين صحيح أو ضعيف؟ ضعيف السبب ايه؟ ضعيم بن حمد ضعيم بن حمد, حمد في إسنانه هو وسائل حرب الثاني فيه جهاله ومتطاع الآن ثلاث عيدا فيه معناه معناه صحيح بس الله يجعله أنا واخر من طيب عايزين بقى حديث فعليه سنن فعليه عند محمد هم؟ الله أكبر الله دام سلوك النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل يعني في يا شيخ اسم حضرتك ايه اشرف الاخ اصل في ان النبي عليه الصلاه والسلام قال له هو بيفعل كده وقال كده او في قول وام طب ها عايزينها دي فائده الاستاذ مهمر اللي احنا وصلنا كان صلى الله عليه رحمه الله حديث ابن رمر وآدس كان نبي عليه الصلاة والسلام تصلي على رحيلتي بالصفر حي المتوجه ها حديث اخر وكان يدين بالدعاء كان نبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديك بالدعاء جميل حسين ها صفر. عند اخينا ايمن ها صفره ثان صفره صفره يا ميلايك يا ميلايك اصفره حديث الصفره بلاجك ايمن اكثر بيان لعظمه الطه ليه لان نبي عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى عليكم فلا يصونين الى الى سطرته وليكن هذا قوله اجندة ثانية ها هو كنا طول حديث حديث سيدنا عثمان في صحبه رسول صلى الله عليه وسلم لما وصل اه وهو هو عندي ما لاقيش حاجه كله هنا عمره قالوا خده عندي ها هات دكتور دكتور حمام ها مفيش مفيش مانبه يقولنا دكتور محمد مفيش حديث مفيش من اليوم الله اكبر احصابات الليله الله اكبر ومش على خفية جميل جميل كانوا هم مساله قفاه دخلوا مته على الرصيف ده حسان دخل بكى و... ها يقول دخل النبي على رصيف مكه على رصيف مكه ها ويمكن لا ايه في الله شيء انك المصدر انت الان لو بتصمم في العادي طبيعتك فاهم والفاليه تطك كقول ايه انت مطوحه السيوف في الجامعة الصغيرة هتحصلوا بالحديثة قولية هل هناك فعل فعل يا <تصفيق> سبب السيوطي يعني الان يزيب النص هذا السواط القوم عزره في القول انما كان يفعل كذا في الشمائل والأفعال هذا باب وهذا باب ها لما تلتبع بعد التجارس على قولية الحديث طويلة نصدق حديث البراء الطويلة حديث طويلة كنا تشاهرين على رهي المدينة الدعاء الدعاء طويلة حديث جامر المساور من النور قام كنت وصلنا معنا يسر خلونا الان عايزين احاديث تقريرية ها خلصنا الطويلة والفعلين خلونا مع التقريرين التقريرية التقريرية قوة <تصفيق> للطب احسان <التقريرين. تصفيق> <تصفيق> جمان فأكنا الضب على مهلة النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه صلينا الله تعالى لا لا يصلينا عليكم لا لا فأكررهم على فعليم عليكم نصلوا في الوقت ونصلوا بعد قرور الوقت لا بأ أصلا الله كنا بيعبلا ايه لما أكرت يالسماء فأكررهم على فعليم عليكم كنا نعزل ويقول أليان كنا نازل و ابو اليونس ها عليه اكرم حساب الله ذكرهم وعتروا على اخر وزرهم يبقى ااا هنراسي تعالى عليه الصلاه والسلام احسان ضربه وديسان غير بوليسان ها سوره سوره الاذان تمام يا باقي يا زادك الله خير وصلى على التع جميل ها قرات بيعمل ايه حتفظ راس لما اختاروا يعني في ايه كلاكو ما محسن يعني جميل حسن ها تعمل أحسن, احسن طيب ما شاء الله عطونا سنن تركية عرفنا القولين عرفنا الثانين عرفنا التقريرين عطونا سنن تركية ترك المصل ترك أكل المصل ولو نيئا ها عفوا ولو مقبول بخصوص النبي عليه الصلاه والسلام بصر لا ياكل بصل ولا ثوم ولا براس لا مطبوخا ولا نيئا ان يناجي من لا ينادى ها اني لا قال صلى الله لا تدخلوا البيت ثم لا تدخلوا البيت باء امي صريهم فوق الارض يلا طارق وده بيشرح دوكان العلم الشيخ سعيد ها طارق من لما لغايه زياده طارق نهان للعيدين طارق جنازه طارق صراخ الجناز للللمدينه لندن المدين اللي على كلشان المدين المتحد ما شاء الله سنتم وكماء علماء وقال ان شاء الله طيب نعود قال ان بكير حدثنا نرجع أن الحديث فهذا ان عن بسر بن سعيد وسلمان الاغر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان لي يوم حاضر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم قال عمر وحتى ذلك يونس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبردوا عن الصلاة عن الصلاة يعني بالصلاة عن هنا تسوي الباقي كما تقول رميت عن القوس أي بالقوس أبردوا عن الصلاة أي بالصلاة بين شده الحر من كيف جهنم من الناس من قال هذا محمول على الامر والالزام والتحدم والصواب انه رخص ومستحب هذا وحددنا قتيبه ابن سعيد وحددنا عبد العزيز على على العلاء قالنا ايه عبد الرحمن مولى الفره انا يريد انا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الحر من فيء جهنم فاب يريد قال ابن رافعنا من ابن رافع محمد بن رافع عن رافع, رافع. قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن مهل ابن, أبن همام الصنعاني ابو بكر عبد الرزاق بن نافع ابنة. ابن نافع ابن ابن همام ابن نافع عبد الوزاق ابن همام ابن نافع السنعان أبو بكر فيه تشيع يسير فيه تشيع يسير, يسير. وسبب هذا انهم تتلمد على شيخ متشيع فتأثر بيه وهذا من المصطقة لذلك العلماء حددوا صدوطاً للأحد على المبتد واحد أن يكون صدوطاً لا يبدي ما يساوي إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو عكس معنى؟ طيب الثالث ألا يروي ما يؤيد بالعرض الرابعة أن ينفرق بهذا الشيء أن الحديث فعندنا لو عندنا واحد بيدعي عنده عصر التحديث العصر التحديث دي نفسه موجودة عند عشرين من أهل السنة أنا أحتاج جدا ليه مش محتاجين للواحد ثلاثة. وعند السنيين فناخد من دول أولا علي فان السلطة عندكم الإمام من الذهب رحمه الله لما ترجعون إن شاء الله سير على منغلاء فارجام اتشام النبي عبد الله الإسرائي ونكر هذه الشروع فسيما شرط التفرط أن يكون الغوء يتفرط من آل سنة ويكون هذا مبتدعا ومنعه لا تؤدي الكفر الذي مآله إلى إنكار علوم التنبيب الضرورة يكون صدوقا ولا يروي ما يؤيد بك عبد الرزاق ارتحل الناس بليه ما ارتحل الناس بأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام مختلف ارتحل عبد الرزاق يحرق امام الكلام وارتحل احمد النحمد وارتحل فلاه ولا يعلم بعد عبد الرزاق رحلة بعد ان كانت لشيخنا ابي عبد الرحمن مقبل من هذه رحمه الله تعالي. فقد جاءوا الطلاب يقول لحدا منه سن. ومن أمان كل لا يتصور قد كان الشيط فوقل يقول الكلمة في أعماط وديان الجبن فتسمع هذه الكلمة في نيويورك وفي تاكسيس وفي مشعار أولايات كده غورنا في أمريكا الكلمة يقولها من فوق القرصي وتردد في تلك البقاع في الأماكن النائية في ديار الكفار ليه؟ لان هذه السلة النبي عليه الصلاة تبلغ المشرق والمغرب انتوا عارفين قصه القتيم لما نام فراى ما اجاد الدنيا من السماء قرمه فيها ما فعرض الناس ان يتناولوا المسجد فلم يستطيعوا وتناولها القتيم فنظر فيها فراى ما بين المشرق والمغرب فقال له المعبد أنت تنظر في الراحي والآن يجب يتحتف عليك أن تعود إلى الحديث فإن علم الحديث يبلغ هذا المبلغ والراحي لا يبلغ هذا المبلغ لا يبلغ ما بين المشرك والمغرب فكان الشيطة عمضة عليهم يتكلم بالكلمة من أعماط الوديان ومن حواليه الجبال هكذا قرون الجبال فعلها لكن سُنَّة النبي عليه الصلاة والسلام وَرَفَعَنَا لَكَ ذِكْرَةٍ من رفع سُنَّة النبي عليه الصلاة والسلام لو نصيب من قوله ورفعنا لكَ ذكَرَةٍ ومن وضعها لو نصيب من قوله إن شريئك هو الأفضل مخطوع الذكر معنا انظروا هل كلام شد لسابن الذين كم حور ما شد لسابن الذين من جهات لا يفصى إلا وكلمات مخطوطاته كتب ومالفاته بلغت أفاء مع أن منها مع حرق ومنها ما أغرب في الماء ومنها ومنها ومنها, ومنها, ومنها, ومنها لا دفن ومع ذلك يأمر الله من أن تضر السلم وهكذا كما قال القائم ستعرض السلمة الحراء يوما وإن رغمت أنوف الحاقدي ستعلو السنة الغلاء يوما وإن رغمت قلوب الحقبين ستعلو السنة لأن السنة هي التي تناسب أحوال الناس وفطر الخلق وهي الراحة والتيسير والتخفيف على الناس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ستعلو السنة الغلاء يوما وإن رغمت قلوب الحقبين فقال حدثنا عبدالرزاف بن همام بن نافع الصماعي فقال حدثنا معمر شعيد عمر بن راشد أبو عرور عن بصري اليمن معناه مكتب اليمن زمن وأراد أن يفتعد إلى المصر من أخرى فقال بعضوه لبعض قيلون وقال فما معنى قيلون قال زوجوه فزوجوهن ربطي في اليمن فانتفع به اهله قال عن امان بن وهب قال هذا ما حدثنا ابو هريره والذي سما بالصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديثا منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي على الحرب يعني أبريدوا بالحر عن هنا بمعنى أبريدوا بالحر في الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهد فقال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العمس فقال حدثنا محمد بن جعبا غنبا فقال حدثنا شعبا ابن الحجان بن الورد لازم محمد بن جعبا شعبا عشرين سنة تزوج شعبا أمهما فكان كتاب محمد بن جعفر والفيصل بين الناس إذا اختلف إذا اختلف كلميذ عن شعبه في وجه في في كلمة في الفيصل بالحكم كتاب محمد بن جعفر قال سمعت المهاجر أبا الحسن وحدثوا أنه سمع زيد بن وهبن وحدثوا عن أبي ذر جنب بن جنادة قضل عنه قال أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه السلام بالغم يعني لعله شرعة في الأبان فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبرد أبرد يعني أخرل الأذان معناه ولدان العلماء يقولون هو الأذان شرعة لإعلام بالوقت ولا للصلاة مختلفون العلماء على قولين الحديث هذا يقول على أن الأذان شرعة للصلاة يعني أخر الأذان فإذا نحن عبردنا الذين توصل رئيب وهناك بقول الأرض أو قال انقضر انقضر وقال إن سبة الحر من فيه جهنم فإذا اشتد الحر فأبريل عن الصلاة قال أبو ذا حتى رأينا فيه التلول والخبان والطراب المجتمع مفتوح بالأرض وهذا لا يكون له فيه إلا بعد أن يمر وقف كبير من وقف الضفر طال وحدثني عمرو بن سوان وحرملة ماذا عامدنا في حرملة ابن يحيى الليل قال أخبرنا ابن وحر قال أخبرنا يونس عن ابن شهادة على عدد يا ابو سلام ابو عبد الرحمن لو سمعوا ضروري وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار الى ربها فقالت يا ربي اكل بعضي بعضا نكمل بهذا ونصب ان النار اعطاها الله احساس وادراك وكلام ولا يلزمها كلها شفتان ولسان لا يلزم الله على كل شيء قدير قالت سموته قالت أتينا طائعين نطقا ونبغا حقيقيا كذلك النار اشتكت النار دل على النار موجودة مخلوقة إلى ربه وقالت يا ربي أكرى بعض وبعض فألن لها بنافسين نفس في الشتاء ونفس الصيف وإذن آدم لا يعجبه شيء إذا دخل الصيف قال حس وإذا دخل الشتاء كان حس يقولنا من عليه الصلاة لا يعجبوا شيء بنا أدري إذا دخل الصيف تأفر إذا دخل الشتاء, الشتاء بسير فتأفر ما, ما ندري ما ماذا يجب عجباً من ما ندري إذا دخل الصيف ما عجب إذا دخل الحلو ما عجب كذلك بعضنا قال إذا دخل الصيف والله هطل بالعين في الشتاء إن شاء الله ولم يأتي الشتاء والله لما يأتي رضيع أكشر أن كنت الغب أمامه آه. إذا كان يلهيك حروبه اذا كان يلهيك حر الصيف و كرب الخريف وبرد الشتاء و يلهيك حسن زمان الربيع فاخذ للعلم كل منه تاخذ علمك بقى اذا كان يلهيك حرب الصيف الحر الشديد اصل الحر شديد قوي تمام طيب و كرب الخريف وبرد الشتاء يلهوك كلهم وده اذا جاب ربيع بيهك احس من زمانه وربيع فاخلق العلم كل من العلم ما تاخد انتباه وهو ما يجيش وانت كده نايم البطنيه بالظبط كده انا بقول يعني لا ينال العلم الا بتعب الجسم والجهد لا ينال العلم لاحظ الجسم لا بد من نصب لا بد من تعب تعطيه يقولك يعطيك بقى وأنت بالبعض على وجه لأن العلم عزيز ما هوش هين كده ما يقديش مسهول لا يعطيه كلك يعطيه أنت تعيش كم سنة ستين سنة طيب بعد البلوغ خذ لك بقى فترة أو قبل البلوغ أضيع عينك بقى تكون أنت بما انطلبت العين قبل البلوغ أنت عمرك ست سنوات زي الحفظ ابن حضر ما جاءت مساء سنة إلا وهو يصلي بالناس في الحرم المكي تروح فالحاوض المحاسم هشوفوا بقى الحاوض المحاسم يصلي 12 سنة وبيصلي إمام في الحرب المبكي الترواج بالنفس شوفوا اليوم في الهمم اختلفت وضعوا فرق وتراجعت وتتقرب إذا كان يديك حر المصير وكرب الخليج وبرد الشتا وينهيك حسن زمان الرفيع فأخذك للعلم كدل المجد فالله الله يقول الله من عيد. في اغتنام الأوقات شبابك قبل هرمك صحتك قبل مرضك فراغك قبل شغلك غناك قبل فترة اغتنموا هذه الأوقات اغتنموا انت في عرفين الله أعلم هدنوا اهو انتوا شايتين الأحوال الأمراض كثرة في الناس واستعصى علاجه على الخلق فالجيدة لماذا لا نقتل فرصة؟ الإنسان فهذا هو شايف ينط شوفه طلع المرتب هو بيزيل بنزل صفه كتبه أما هو فلا كبير شوية ما يعدش يطلع يعجز هذا الشيء معروف يعجز لو هو شايف يجمع البحث من كل الجراميس من كل أباب و الأطراب فلا كيف سويس إنه؟ عصر الفطير معناه؟ شيء مرحب؟ انت اليوم الأعزم خطره متزوج طب الأعزم ما عندوش يعني الحجة با ما عندوش منعنا لا وراء زوجت ولا وراء أولاد ولا وراء جمبت سمك بباعك ولا حاجة هاي تردك عندي سمكين كثير جزاكم الله خيركم فالآن بركة رخيكم الله رافي طبعك جد واجتهد واشمر وأيه الأخوة الكرام أنتم اليوم في الأمان فلا ندري ما في الليالي حبانة لا ندري ماذا تريد أنتم الآن في أمن وأمان واستقرار أسفر الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد أمينكم وإننا وسائر بلاد المسلمين وأن يجلب بلادنا الكتاب والمصائب والنكبات والكوارب من الله لا تستطيع تقوم العلم إلا بأمن واستقرار لو في خوف وخلق والله ما تستطيع تجلس عن الكتاب ونجم ألاحظ في بلدان قريبة مننا رحمد الله عز وجل عن هذه النعم ضركة بك طيب نرجع ثاني أقول أنا بس أريد واحدة تذكرنا بالأبيات أبيات ابن عساج بقول الشيخ أنبأني كلانا وكان على الأئمة عن كلانا الدكتور عبد الله اترى وارفع الصوت بقى وكان من الأقيمة عن فلاني إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلب من المحادثة في الثاني على صوتين قصيحة أدذ لدي من صوتين القيامة وتزمين الدروس بنفس نفسه أحب إلي من أجل الله الشيخ سيد عزيزي أدن خليه أدن وبعدين نزيبها بقى عشان يقول كوان Oh انزل لها وشيك أنبأني أولادك وكان من الأئمة عن فلاني إلى أن ينتهي الإثناد احلى بقلبي من محادث بالحسان ومسجمل على صوت فصيح ألذ لدي من صوت القيام وتديين الدروس بنفس نقصي أحب إلي من نقش المغالب وتقري الفوائل والأمان وتصطير الغرائب والحسان وتصحيح الغوالي من العوالي بنيتابور أو في أصفهان أحب لدي من أخبار ليلة وقيف من الملوح والأغالي فإن كتابة الأخبار ترقى بصاحبها إله رقم الجنان وحب حديث خير الخلق مما ينال بجر رضا بعد الأمان فأجر العلم يبقى كل حين وذكر المرء يبقى وهو فان تقول الحمد من أسكر يتورك وهذا كان كثيراً من الشيخ مقبل رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله بقول الشيخ أن بأني وكان من الأئمة عن فلانا يريد ويقصد إسناد أسانيك إلى أن ينتهي الإسناد أحدا لقلبي من محالفة الحسان ومستمر على صوت قصيف ألذ لدي من صوت القيام والنيات ومستمل على صوت خصيح ألذ لدي من صوت القيام وتزيين الدروس بنفس نفسك كعلي بالحجر والداد أحب إلي من نقش المغاني وتخريج الغوائب والأمان وتصطير الغوائب والإسان وتصحي كل غوائب بنيسى غورة أو بأسطهان أحب إلي من أخبار لي فأحار وقيس من الملوح والأغاني فإن كتابة الأخبار ترقى لصاحبها إلى غرف الجنان وحفظ حديث خير الخط مما عليه الصلاة والسلام ينال من الرطى بعد الأمان فأجر العلم يبقى كل حينه وذكر المرض يبقى وهو فيه رحم الله الحظم ونحساك ومن أرد منكم أن عليها رجع إلى الكتاب الصحيح المسلم من القدر أو الجامعة الصحيح في القدر آخر الكتاب ذكر الشيخ هذه الأبناء قال الشيخ مقبل بن ندي رحم الله الحظم قال آه... وحدثنا إسحاب ابن موسى الأنصار قال حدثنا معنى ومعنى ابن عزم القزاز من أثبة ناس مالك قال حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود ابن سوفيان عن نبي سلم ابن عبد الرحمن ومحمد ابن عبد الرحمن ابن طوبان عن نبيه ورأي الارتا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الحرب فأبردوا بالصلاة أو قال عن الصلاة عن الصلاة فإن شدة الحرب من فائد الجنة وذكر أن النارش فكت إلى ربنا فأدن لها في نفسين في كل عام بنافسين نفس بالشتاء ونفس بالصيب قال وحددنا لهم أعملت من يحكم قال وحددنا عبد الله ابن الله قال أخبرنا حيواته حيوات من الشراء قال حتى أن يزيد بن عبد الله بن السامر بن الهاد محمد بن عبد ابن ابراهيم عن أبي رويلة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال قالت النار ربي أكل بعضا بعضا فأذن لي, لي أن أتنفست فأذن أنا بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف وما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم موجب من الحضر ضروري فمن نفسي جف كم حديثا قرات اللي يجاوب ايوه فاضل السلام حديثا واحده بالوقت وكل حديث امره لا فاني سدرجه سبحانك اللهم وحدك سد الاله الا انت استغفرك وتوبك ان الله